وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وجسدا على البلاء صابرا اللهم امين جزاكم الله خيرا أيها الأحباب وأرجو المعذر على التأخير كان لي شغل مع أحد الأخوة جزاكم الله خيرا وتأخرت ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لي ونبارك فيكم على الانتظار ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيكم كل خير وأن وإياكم على طاعته إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه نعم أيها الأحباب ذكرنا بالأمس ووقفنا عند المسألة الثانية من المسائل الأربعة ولا شك أن هذه المسائل مهمة جدا ولا شك لكل واحدة من هذه المسائل تحتاج إلى دروس وإلى محاضرات وتحتاج إلى ان نقف عندها كثيرا لأنها تمر في حياتنا ونحن نتعامل معها كل يوم العلم والعمل به واليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى سناخذ المسألة الثالثة من المسائل الأرضعة الا وهي الدعوة إليه وهذه المسألة لا شك كذلك لها وقفة عظيمة وخاصة في مثل هذه الغرف حول قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وقبل أن نبدأ بشرح هذه المسألة الرابعة الثالثة عفوا من المسائل الأرضعة نسأل قليلا حول ما ذكرناه بالأمس عن العمل ذكرنا بالأمس أن العمل به قلنا الهاء هنا العمل به بهذه المسألة الهاء لمن تعود الهاء لمن تعود الهاء لمن تعود هي هاء الضمير ولكن على من تعود الهاء على من تعود ما في جواب على العلم احسنت اختنا خادمة على العلم نقلنا العلم وثم العمل به طيب الناس حول قضية العلم والعمل إلى كم ينقسمون إلى كم ينقسم, ينقسم الناس حول العلم والعمل العمل به من يشرح لنا ما ذكرناه بالامس من يشرح لنا ما ذكرناه بالامس حول تقسيم الناس الى هذه الى هذه المسائل العمل بالعلم الى الى قسمين لا نقول العمل ينقسم إلى قسمين العمل نفسه ينقسم إلى قسمين ولكن الناس ألم نذكر ألم نذكر جزاكم الله خيرا حول تقسيم الناس في العلم والعمل أنتم معي بارك الله فيكم طلبة العلم اين هم أين طلبة العلم ها حياكم الله جميعا نرجو التركيز بارك الله فيكم وعدم الانتباه الى ما يكتب فيكم الآن درس علمي ودعنا نصبر قليلا اتزاكم الله خيرا لمدة 45 دقيقة نتمنى من طلاب العلم ان يرفعوا ايديهم أتمنى من طلاب العلم أن يرفعوا أيديهم جزاهم الله خيرا من كان معنا مواظبا في الدروس الماضية فيرفع يده الله يبارك فيكم يعني رفع اليد ما رح يعني ما رح تخسر شيء وإن كان عندك جواب تجيب وإن لم يكن عندك الأمر فيه تخير يعني الحمد لله ليس إجبار قلنا الناس في قضية العلم والعمل انقسموا إلى ثلاثة طوائف طائفة من الناس من علموا ولم يعملوا من هم هؤلاء طائفة من الناس من علموا ولم يعملوا من هم ها شباب من هم طائفة من الناس من علموا الحق ولم يعملوا به أحسنتم اليهود الطائفة الأخرى من عملوا بلا علم الطائفة الأخرى من عملوا من بلا علم هؤلاء من هؤلاء هم النصارى نعم طيب وما هو المعتقد الصحيح وما هو المعتقد الصحيح والطائفة التي أثنى الله سبحانه وتعالى عليها ما هو معتقدهم في هذه المسألة ها ما هو معتقد الطائفه الصحيحة والمنصورة بهذه المسألة وهم المسلمون الذين علموا وعملوا الذين علموا وعملوا على مقتضى العلم الصحيح الذي تعلموه من الكتاب والسنة. وهؤلاء أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم منهم. منهم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. ها هذه معلومات نستفيد منها ان شاء الله تعالى وهي مقتبسة من القرآن من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق نعم نعم طيب هؤلاء هم الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم الذين علموا وعملوا طيب العمل نفسه العمل نفسه كم قسم ينقسم العمل نفسه كم قسم ينقسم قسمناه بالأمس إلى قسمين أحسنتي واختنابنت التوحيد نت التوحيد نعم قلنا العمل الصالح العمل الصالح مصحيح هو الذي نحن أمرنا به طيب إلى كم شرط ينقسم العمل الصالح حتى يقبل إلى كم شرط ينقسم العمل الصالح حتى يقبل عند الله سبحانه وتعالى إلى اسمين. نعم إلى إخلاص ومتابعة عمل وإلى متابعة هذين الشرطين هما شروط قبول العمل الصالح طيب والعمل الطالح قلنا إذا دخل عليه إيش يحبطه العمل الطالح إذا دخل عليه شيء أو العمل الصالح إذا دخل عليه شيء يحبطه ما هو هذا الشيء ما هو هذا الشيء الذي يدخل على العمل الصالح يحبطه فل لا نحجم لا نقل فقط الرياء بل الشرك بعمومه الشرك بعمومه لا نحاول نختصر فقط أو نحجم دخول الرياء فقط بل الشرك بعمومه الصغير منه والكبير هو حابط للعمل ليس فقط الرياء الرياء من أنواع الشرك الأصغر الرياء من أنواع الشرك الأصغر ولا شك أن دخول الشرك الاكبر هو أعظم بعد ذلك طيب وبعد شيء يحبط العمل ولا يقبل عند عند صاحبه ما هو مخالفه السنة قلنا إذا دخلت البدعة عليه أحسنتم إذن هذا هو العمل الذي ذكرناه بالأمس وفقكم الله وذكرنا الآيات وذكرنا الحادث حول هذا العمل الصالح طيب اليوم إن شاء الله تعالى نكمل درسنا ووقفنا عند قلنا العمل الصالح اليوم إن شاء الله تعالى نتوقف ونأخذ الدعوة إلي اليوم ناخذ المسألة الثالثة من المسائل الاربعه الدعوة اليه أشار المصنف عليه رحمة الله قال العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة والمسألة الثانية والثانية قال العمل به والثالثة الدعوة اليه الدعوة إلي الدعوة اليه هل هي هذا الضمير على من يعود الدعوة إلي على العلم أم على العمل الدعوة إلي هل الضمير على من يعود على العلم ام على العمل القول الصحيح دائما الضمائر تعود الضمائر دائما تعود الى اقرب مذكور الضمير دائما يعود الى اقرب مذكور واقرب مذكور الى الدعوة الى ما هو اقرب مذكور الى الدعوى الدعوة إليه ما هو العمل صحيح أقرب مذكور يعود هو العمل فدعوة إليه أي الدعوة على العمل بالعلم الدعوة إلى العمل بالعلم وهذا ما فصلناه سابقا يعني وقلنا أن علما بدون عمل لا قيمة له صح وفصلناه سابقا قلنا علما بدون عمل لا قيمة له هذا هو الصحيح فالدعوة إليه أي الدعوه إلى العمل بذاك العلم الدعوة إلى العمل بذلك العلم الموروث من الكتاب والسنة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب تعتبر هي من أعظم الفروض تعتبر هي من أعظم الفروض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة تعتبر الدعوة إلى الله جل وعلا من أعظم الفروض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وقد جاءت الأدلة من القرآن ومن السنة ما تدل على ذلك قد جاءت الأدلة من القرآن ومن السنة ما تدل على هذا الوجوب فقال الله جل وعلا في كتابه العزيز ولتكن منكم امه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال وأولئك هم المفلحون فكل الفلاح والفوز أن تكون داعيا وأن تكون, وأن, وأن تكون متبعا منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأتمنى من الأخوة جميعا أن يركزوا معي لأننا بحاجة إلى أن نقف عند هذه المسألة طويلا وإن شاء الله تعالى لا نتعدى حدود الدرس ولكن سأفصل أكثر في هذه المسألة لأننا بأمس الحاجة إليها وهذه الدعوة إلى الله جل وعلا منهج هذه الدعوة منهج رباني جعله الله سبحانه وتعالى وخص بها هذه الأمة دون غيرها لأن الأمم السابقة حين تركت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لعنها الله كما قال الله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلون لبئس ما كانوا يفعلون فهنا ربنا جل وعلا لعن أولئك حين تركوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أمة الاتباع وهذه الأمة أمة الدعوة هي التي تدعو الناس إلى الخير وهي التي تبصر الناس بهذا الخير وهي التي تعلم الناس هذا الخير فلا خيرية إلا أن يكون المسلم منتهجا هذا النهج العظيم وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال ابن القيم عليه رحمة الله يقول في تفسير هذا ابن القيم في كتابه كما نقل عن ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة هو في في كتابه مدارج السالكين يقول الله حول هذه الآية ولا يكون الرجل من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم على بصر أجمله حين ينقل ويبين لك ابن القيم شرح هذه الآية العظيمة شرح هذه الآية الكريمة لأن الله سبحانه وتعالى حين قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيش؟ على بصيره والمقصود بالبصيرة هي العلم واليقين وعلى يقين بانه على الحق لا يكون مترددا انظر الى أهل الباطل اهل الباطل حين يدعون يدعون وهم يعلمون شرعي ويدعو وهو متيقن أنه على الحق يدعو وهو متيقن أنه على الحق لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وكانوا بآياتنا يوقنون أي كانوا يدعون إلى الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على بصيرة وعلى علم وهدوا الناس إلى هذا الطريق وصبروا عليه وكانوا على يقين بأن ربنا سبحانه وتعالى معهم وعلى يقين أنهم على الحق فالداعي إلى الله جل وعلا أن يتيقن أنه على الحق لذلك ذلك يقول جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ليس هو فقط النبي صلى الله عليه وسلم بل كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يدعو إلى الله على بصيرة هكذا يقول ابن القيم ولا يكون الرجل ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بصيرة على بصيرة طيب والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب هي تعتبر شرف هذه الأمة كما قلت شرف هذه الأمة وهذه الأمة رفعها الله سبحانه وتعالى هذه الأمة رفعها الله سبحانه وتعالى وأعلى من شأنها حين تمسكت بهذا المنهج هذه الأمة رفعها الله سبحانه وتعالى وأعلى من شأنها وأعزها ونصرها حين تمسكت الأمة بما أش بما أمر الله سبحانه وتعالى به في هذه المسألة قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس ما لا تفعلون قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم فالخيرية إنما كانت لهذه الأمة حين تمسكت بماذا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي أعلى مراتب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، لذلك ربنا سبحانه وتعالى أثنى على هذه الأمة فهي أمة دعوة وهي أمة بلاغ فقد شرفها الله سبحانه وتعالى وأعلى من شأنها فإذا أردت الشرف وإذا أردت المنزل العالية وإذا أردت المكانه الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى فعليك أن تسلك هذا الطريق بأن تكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الله جل وعلا له يا أيها المدثر قم فانذر يا أيها المدثر قم فانذر والنبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بهذا بعد ذلك لم يذق طعم, طعم الأكل والشرب ولم يتنذذ به ولم يذق طعم الراحة ابدا لأنه الآن في مهمة عظيمة وفي مسؤولية كبيرة وإذا لم يقم بها فهو لم يبلغ رسالة ربه جل وعلا ولكنه عليه الصلاة والسلام قام بها وأداها حق الأداء ونصره الله سبحانه وتعالى لذلك يقول الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تقرأ فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام وكان حقا أنه قد نشر هذا الدين بصدق وإخلاص وعلم وتقوى وما من خير إلا ودل الأمة عليه وما من شر إلا ونهى الأمة عنه كما قال أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه ربنا جل وعلا اختاره أن يكون نبيا وداعيا إلى الله بإذنه والشراجه منيرا فهدى الله جل وعلا به القلوب وأنار الله به العقول وفتح الله به اعينا عميا وادانا صمة وقلوبا غلفة فهو عليه الصلاه والسلام من اعظم من اعظم من اعظم الناس صدرا ومن اعظم الناس حلما ومن أعظم الناس أخلاقا عليه الصلاة والسلام فقد زكاه الله جل وعلا كله فقال عليه ربنا جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم فزكاه الله جل وعلا كله بهذا الخلق العظيم الرفيع وفعلا أن من اقتدى به وسار على نهجه واقتفى أثره فقد فاز فقد فاز في الدارين في دار الدنيا وفي دار الآخرة لذلك ربنا سبحانه وتعالى أكمل على يديه الدين وأتم عليه النعمة ورضي الله لنا الإسلام دينا فعلى المسلم أن يتبع بدعوته إلى الله سبحانه وتعالى هذا النبي الكريم ويتبع من قبله من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين لذلك ربنا جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يقول العلامه ابن باز عليه رحمة الله يقول حول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يقول هي الآن فرض عين فرض عين على كل مسلم وعلى كل مسلمة كل بحسب أو بحسب قدرته كل واحد يدعو على حسب مقدرته واستطاعته لماذا لأننا اليوم نعيش أيها الأحباب نعيش زمانا انتشر فيه الباطل وانتشر اهل الباطل ليس فقط الباطل بل اهل الباطل انتشروا في كل مكان ومن انتشر الباطل ومن انتشر اهل الباطل الا عندما تخلى اهل الحق عن هذا الحق أليس صحيح هذا والواقع الله يزيكم خير انتبهوا معي لهذه الكلمات العظيمة من العلامه بن باز عليه رحمة الله حين قال الدعوة إلى الله جل وعلا هي فرض عين على كل مسلم وكل مسلمه كل واحد بحسب مقدرته واستطاعته لماذا؟ لأن نعيش زمانا انتشر فيه أهل الباطل وانتشر الباطل في كل مكان وبالتالي أيها الأحباب أن ما دام الباطل قد انتشر وأهل الباطل قد انتشروا فهذا مما يدل على أن أهل الحق قد تخلوا عن هذه المهمة العظيمة ألا وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإذا وجب على كل مسلم أن يدعو كل بحسب استطاعته ومقدرته لا تقول والله أنا ما عندي علم أنا ما أستطيع أن أبلغ أنا ما أستطيع أن أوصل ما عندي لا تستطيع ما دام أنك مسلم وتنتسب إلى الإسلام تستطيع بقدر استطاعتك تبلغ هذا الدين عني ولو ايه لو ايه واحده حفظتها وعملت بها وبلغتها لغيرك لربما تكون هذه البلاغ او هذا يكونون هم سبب لهدايه كثير من الناس ومن الذي كان السبب انت انت الذي كنت سببا في هدايه هؤلاء وهدايه غيرهم ولذلك تدعو بقدر استطاعتك وما أعطاك الله جل وعلا من علم وبصيرة وما أعطاك الله من حكمة وما أعطاك الله جل وعلا من مقدرة أن تقدمه لهذه الأمة ما ينفعها في حياتها الدينية والدنيوية لذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما تعلمون واجبه واجبة فرض عين على كل, على كل واحد بقدر استطاعته وطاقته فلذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إذا أيها الأحباب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى شأنها عظيم وأنا سأذكر لكم أيها الأحباب عده للداعية كيف يعتد الداعية بدعوته ونحن حديثنا عن الدعوه الى الله سبحانه وتعالى لكل لكل صاحب مهنه له عده اليس صحيح انتم معي لكل صاحب مهنه اي مهنه كانت له عده فالطبيب عدته ما هي الطبيب ما هي عدته عدته السماعه الذي يفحص بها المريض وعدة الطبيب جهاز الضغط صح أدوات طبية وعدة الطبيب اللفاف وغير ذلك صح طيب الفحوصات الطبية وعدة النجار ما هي عدة النجار ما هي وانتبه معي هذه التفصيل أو لهذا التفصيل الذي نحن بأمس الحاجة إليه في مسألة العدة مسألة العدة وسأذكر عدة الداعية بإذن الله جل وعلا فما هي عدة النجار المطرقة والمنشار والمسمار وغير ذلك يعني لو أتى نجار ها لو أتى نجار الآن قال انا نجار ولكنه لا يحمل معه مطرقة ولا منشار ولا مسمار ولا أي شيء من هذه الأدوات هل فعلا يستطيع أن يعمل لنا باب من خشب مثلا هل يستطيع ها لا يستطيع لا يستطيع يستطيع, لا يستطيع. لأنه ايش لم يكن عنده عده. طيب وهكذا الفلاح وهكذا المهندس وهكذا كل من له مهنة له عده. طيب وأعظم مهنة أعظم مهنة في ديننا هي مهنة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من غير راتب. مهنة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى من غير راتب شهري. إنما راتبك إيش؟ راتبك هي الحسنات التي تكسبها من خلال دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى ولا شك أن الداعي إلى الله جل وعلا هو في مهنة عظيمة وذو شرف عظيم الأجر والثواب لا شك حين تأتيك من خلال دعوتك للناس وتبين الحق وتفسير الناس بهذا الدين العظيم هذا أعظم أجر تكسبه في الحياة وهذا ما نسعى إليه جميعا طيب ولكن هذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا بد له من عده يرجع إليها أثناء دعوته إلى الله أول هذه العده أول هذه العده علم عميق أحسنتي أختنا خادمة أول هذه العدة علم عميق العلم هذه أول عدة يعتد بها الداعية لا ينبغي أن يكون الإنسان أمام الناس كإمام أو خطيب أو معلم أو, أو إلى آخره وهو لا يتقن شيئا من كتاب ولا من سنة لا من قراءة للقرآن ولا من علم لحديث ولا من علم بالكلام ولا بأي شيء ثم يتصدر أمام الناس بحجة أنه داعي هذا لا يصح بل هذا ربما يكون سببا بإضلال الناس وليس بهداية الناس صح؟ فالذي لا ينطق حقا ولا يميز ما بين آية وحديث ولا يستطيع أن يقرأ قرانا تنشرح به الصدور فربما يكون سببا بإضلال الناس وليس بهدايتهم لذلك أول عدة يرجع إليها الداعية هي ما هو العلم العلم الصحيح الذي ذكرناه في أول هذه المسائل لا ليس لا ليس ليس علم الكلام ليس علم الكلام اقصده يعني الكلام الذي ينطق به الانسان ان يكون فصيح بليغ يوصل لقلوب الناس يدخل الى شغاف القلوب هذا لا بد من هذا كله من العلم الذي يتعلمه الانسان ليس المنطق المنطق مصيبه يضيع الناس نعم المنطق مصيبة هذه يضيع الناس ما يجمعهم ما يهديهم على كل حال لذلك أقول أول شيء العلم علم عميق ثانيا فهم دقيق انتبهوا فهم دقيق على الداعية أن يفهم امرين. على الداعية أن يفهم امرين. اولا أن يفهم حال المجتمع الذي يعيش به صح أنت عندما تعيش في مجتمع له من العادات والتقاليد وعندهم من الأساليب ولباسهم شيء يتميزون به وكلامهم شيء يتميزون به وعاداته إلى آخره فلابد عليك أن تفهم حال هذا المجتمع حال هذا المجتمع اقتصاديا حاله إلى آخره اجتماعيا وما أشبه ذلك حتى تدخل من خلال معرفتك بهذا المجتمع كيف تدخل إلى هذا المجتمع وتؤثر به وتغير حاله من أسوأ إلى أحسن من مثلا من شرك إلى توحيد وما أشبه ذلك فإذا فهمت هذا المجتمع عرفت كيف تدخل عليه ما ينبغي أن تأتي إلى مجتمع كله من البدع والخرافات وعندهم من الشركيات فأول ما تأتي تريد أن تهدم القبور أو تريد أن تطعن بالرموز أو تريد أن تطعن وتسفه بعض الشخصيات هذا لا يصح صح هذا لا يصح أصلا من الداعية أن يفعل هذا بل هذا يرسل أكثر مما يصلح لأنه لماذا فعل هذا لأنه لم يفهم حال المجتمع الذي يعيش به فإذا فهمت هذا المجتمع إن كان على التوحيد أو إن كان على البدعة أو إن كان على الشرك أو إن كان على غير ذلك فإذا فهمت المجتمع عرفت كيف تدخل عليه، وثم الفهم الثاني أن تفهم حال المدعو الذي تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى أن تفهم حاله هذا المدعو هو حاله كحال المريض امام الطبيب أن تعتبر نفسك طبيب وهذا المريض يحتاج الى دواء صح هذا المريض يحتاج الى دواء وأنت الطبيب فكيف ستصف له الدواء اذا لم تتفحص هذا المريض كيف تصف له الدواء الصحيح الملائم لمرضه وأنت لم تصف هذا المريض ولم تشخص المرض فكيف ستصف له الدواء لا شك أن وصفك له للدواء سيكون خاطئ وربما يؤدي به إلى الهلاك وأنت السبب في هلاكه فلذلك لا عليك أن تفهم حال المدعو حال المدعو الذي تدعوه حالته النفسية حالته الشخصية حالته الاجتماعية حالته ال الذي يعيش بالبيئة التي يعيش بها وما أشبه ذلك وبالتالي ستستطيع أن تؤثر به عندما تفهمه فهما صحيحا تفهمه هل هو عالم هل هو جاهل هل هو مجادل هل هو يريد الحق وما أشبه ذلك فمن خلال فهمك لهذا المدعو تستطيع أن تدخل عليه وعلى قلبه ونحن نعيش هذه الأزمة أو نعيش هذه المرحلة في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الغرف أليس صحيح؟ ألم نلاقي أشخاص يختلفون في أفكارهم ألم نتحاور مع أشخاص يختلفون في علمهم ألم نتحاور مع أشخاص يختلفون من بيئات وعادات وتقاليد صح ولا يا اخوان فإذا لم تفهم الذي تدعوه من خلال البالتوك أو من خلال أي مكان كان إذا لم تفهمه لا تستطيع أن تصل إليه ولذلك عندما تجد إنسان عندما تحاوله يقول لك صدقت وبارك الله فيك وهذا صحيح وإن شاء الله سأبحث كم سيرتاح قلبك إلى قوله وستنف... وأنت نفسك أيها الداعية ستنشرح معه وستواصل معه وستتفتح معه وستدله على ربما على كتب وعلى, و... و... و... وعلى مواقع يستفيد منها لأنك فهمته فهما صحيح ولو وجدت إنسان آخر عكس هذا وجدته مجادلا او يريد فقط المراء والعياده فاستطعت ان تصل اليه اذا لم تفهمه فهما صحيحا طيب العده الثالثه بعد العلم وبعد الفهم ما هو ما هي عده مهمة يحتاجها كل داعيه وساقف عندها وانتهي لا وهذه من ضمن الصبر من ضمن العنوان العام الا وهي الأخلاق أخلاق الداعيه أن يكون الداعيه على خلق عظيم ان يكون الداعيه تحلى بالأخلاق ان لا يكون الداعيه يشفه الناس ويسب الناس ويلعن الناس ويستهزئ بالناس ولا ان يكون الداعيه والعياذ بالله لسانه لا يحترم احدا ابدا له الداعية لابد أن يتحلى بالأخلاق العالية وأعظم ما يتخلق به الداعية أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان خلقه عليه الصلاة والسلام قد يعني اعترف له العدو وشهد له العدو قبل الصديق عليه الصلاة والسلام فهو ذو خلق عظيم وإنك لا على خلق عظيم عليه الصلاة والسلام والصبر والحلم والأنات وغير ذلك كل هذه من الأخلاق التي لا بد أن يتحلى بها الداعية أن يكون صبورا أن يكون ذو حلم أن يكون متأدياً في حكمه أن يكون الداعية الله جل وعلا متبسما يعني صافح يحفو بشامح وما أشبه ذلك كل هذه من الصفات الداعية إذا تحلى بها الداعي إلى الله جل وعلا أثر ولا لم يؤثر يؤثر ولا لم يؤثر والله إلا إنه, أنه يؤثر وأنه يدخل في القلوب والناس ارتاح إليه ولذلك يعني طوبى يقول النفس طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا ومن أخلاق الداعية أن يتخلق بان يبشر الناس بالخير وأن لا ينفرهم وأن لا يكون شديدا عليهم بل يكون سموحا أن يكون مريحا معهم أن يمازح أن يلعب مع الشباب أن يجلس معهم أن يسمع لارائهم هكذا الداعيه وهكذا خلقه لا بد أن يأخذ بهذه العدة حتى يكون على منهج صحيح رباني منهج نبوي وأن يكون حقيقة فعلا أنه داعي إلى الله سبحانه وتعالى والكلام عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سأرجئه إن شاء الله تعالى ونكمل ما بقي منه لأننا بحاجة إليه أكثر لأننا نستعمل هذه الدعوة إلى الله جل وعلا كل يوم وكل لحظة كل ثانية فنحتاج إلى أن نقف عندها درسين إن شاء الله تعالى هذا الدرس وبعده إن شاء الله تعالى ثم ننتقل إلى المسألة الرابعة من المسائل الأرضعة بإذن الله جل وعلا وسامحوني بارك الله فيكم على الإطالة أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقكم جميعا ونثبتنا وإياكم تقريبا الدرس 45 دقيقة اكتملت وبهذا القدر الكفاية ونتلقى بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى إن كان هناك أسئلة وإذا لم يكن الشارع تعالى الأمر إليكم أنتم أصحاب الغرفة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لا شك أن العلم الشرعي جزاكم الله خير هو علم واسع وهو كالبحر بلا ساحل العلم الشرعي هو كالبحر بلا ساحل يعني لا يستطيع الإنسان أن يجمع جميع العلوم الشرعية ولا يستطيع أن يجمع جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يجمع جميع ما, جاءت به ما جاء به المفسرون لتفسير القرآن إلا أنه يأخذ من العلم ما استطاع ويرفع عن نفسه الجهل بقدر ما استطاع وأن يأخذ من العلم ما هو مهم ويترك ما هو دون ذلك فليس كل علم بشريعة مهم هناك علوم هناك علوم لا يهتم فيها الإنسان ولا يتجب عليه كلها وهناك مسائل حقيقة لا ينبغي الإنسان أن يخوض فيها ما لم تؤدي تلك المسائل إلى أعمال فبالتالي أن هذه العلوم بارك الله فيكم الذي يتعلمها الإنسان يدعو بها بقدر ما استطاع والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فانتهوا قال وما أمرتكم به؟ قال فأتوا منهم استطاعتم وما أمرتكم به فأتوا منه استطاعتم إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فعندما نقول الداعي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يتحل الداعية بخلق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحل الداعية أن يبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أن يكون حكيما ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وأن يكون دعوته فيه صبر أن يصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الاقتداء، وهذا هو الابتباع وهذا هو المنهج الرباني والنبوي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لنا وجعله منهجا نقتدي به من بعده عليه الصلاة والسلام هذا هو المقصود في الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني والمقصر على بصيره قلنا على علم وأن تدعو بما عندك من العلم بما عندك من العلم لا يشترط كل العلم لا يشترط أن تكون مجتهدا أن تكون بارعا أن تكون بليغا فصيحا في كل شيء لا إنما تدعو بما أعطاك الله من العلم بما استطعت والله وعلم الله جل وعلا يقول اتق الله ما استطعت نعم فاعت في سؤال الدرس طيب. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وصلى الله عليكم وإن شاء الله تعالى موعدنا غدا بإذن الله جل وعلا وكذلك غدا سيكون الدرس حول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعني المسألة الثالثة هذه يحتاج إلى, يحتاج إلى وقف مننا إن شاء الله تعالى وكيف نحاول إن شاء الله تعالى أن نكون فعلا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى وكيف نؤثر بالناس المخالفين لنا في عقيدتنا وفي منهجنا وكيف نؤثر بأصحاب الخلق السيء نحاول أن يعني نجبرهم إن شاء الله تعالى الخلق الحسن نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لطاعته ونبارك فيكم بهذا في المجلس المبارك ونفتح علينا وعليكم من علمه سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين